بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا كن يهده الله فلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصبق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محبثاتها وكل محبثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في درسنا اليوم هو الدرس الثاني والثلاثون من سلسلة شرح المرشد المعين على الضرورية من علوم الدين في فقه المالك ونحن في أبراد الحج وفي صفحة الحج على جهة الخصوص وذكرنا في الدرس السابق وصول الحاج إلى مزدرفة وأنه يقصر بها ويجمع العشاء والمغرب. وأنه يحط رحاله ويبيت فيها وذلك شرح لقول الناظم واحتط أي رحالك واحتط وبيت بها وأحي ليلتك وصل صبحك وغلس رحلتك ذكرنا حط الرحال والمبيت وهو من الواجبات بل بعض العلماء جعله من أركان الحش وذكرنا أن قوله أحي ليلتك ليس عليه دليل صريح من السنة بل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طجع فلا تخص هذه الليلة بفضل عبادة أو فضل قيام. أما إن كان المقصود بإحياء الليلة مثلاً الذكر أو الدعاء هذا لا إشكال فيه في كل وقت لكن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اتجع ولم يقم تلك الليلة ولا خصها بقيام دون غيرها من الليالي قال وصل صبحك وغلش رحلتك ما ذلك أن المطلوب من الحاج أن يصلي الصبح في المزدرفة ويصليه في أول وقته وهذا معنى قوله وغلس وصلي صبحك وغلس رحلتك أي لأن التغليس ذكرناه في مواقع الصلاة ذكرنا التغليس والإسفار فالتغليس هو صلاة الصبح في أول الوقت حين تكون الظلمة ما تزال موجودة وأما الإسفار فحين يبدأ الضوء في الانتشار لكن قبل طلوع الشمس فهذان وقتان لصلاة الصبح وذكرنا الخلافة في الأفضل منهما المقصود هنا أنه يؤدي صلاة الصبح في أول الوقت ثم إذا صلى الصبح فأنه يقصد المشعر الحرام والمشعر الحرام جبل مخصوص في المزدلفة معروف يقصده ويكثر من التكبير والدعاء والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى ثم ينصرف قبل أن تطلع الشمس هذا معنى الكلام ودليل ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل وهو قوله سبحانه وتعالى فإذا افطقم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام والمشعر الحرام كما ذكرنا موضع مخصوص جبل مخصوص في المبيت يكون في أي مكان من مزدلفه لكن يختص هذا المكان بسنيه قصده لاجلي في هذا الوقت لأجل الذكر والدعاء عنده وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث جابر رضي الله عنه قال ثم ركب القصواء أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركب القصواء حتى أت المشعر الحرام استقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا يعني حتى ظهر الضوء فدفع قبل أن تطلع الشمس إذن انصرف قبل طلوع الشمس عند دفعه من المجدلفة من المجدلفة سيرجع إلى ميناء ينبغي أن يسرع في مكان معلوم هو الذي ذكره هنا بلفظ وادي النار، هكذا يسميه أهل مكة، وهو مشهور في كتب الفقه باسم وادي بطن وادي محصر. هذا المكان قالوا يشرع أن يسرع فيه، وقد ورد في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً ثم شارك الطريق الوسطى فحرك قليلاً كأنه يفهم من هذا نوع إسراع في هذا المكان وهذا المكان هو وادي يوجد بين مزدرفة ومينة وذكروا أن الحكمة من الإسراع في أنه هو المكان الذي سلط الله عز وجل فيه عذابه على أصحاب الفيل يعني أبره ومن معه الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة في القصة المعروفة في المذكورة في القرآن والمشهورة في السير فذكر بعض العلماء أنه المكان الذي أهلك الله عز وجل فيه أصحاب الفيل وإن كان علماء آخرون يخالفون في ذلك ويجعلون موضع هذا العذاب في مكان آخر، إذن هذا معنى قول الناظم قف قف ودعوا بالمشعري للإسفار للإسفار أي إلى غاية الإسفار، إذن الإسفار هو غاية هذا الدعاء وهذا الوقوف في المشعر الحرام وأسرعا هذه نون التوكيد الخفيفة وأسرعا في بطن واد ناري هذا واضح الآن انتهينا من المزدلفة وانتهينا من يوم عرفة والليلة التي بعده سيبدأ الآن يوم الحج الأكبر يوم النحر وفيه مجموعة من المناسك الكثيرة تؤدى فيه خاصة في صباحه. يقول الناظر وسر كما تكون للعقبة فرملي لديها بحجار سبعة من أسفل تساق من مزدلفة كالفولي ونحر هديان بعارفة أو قفته وحلق وسر البيت. تقف وصل مثل ذاك النعتي وارجع فصلي الظهر في منا وبت إثر زوال غده ارم لا تفت ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرة وقفل الدعوات طويلا نصر لوليين أخرا عقبة وكل رمي كبرا وافعلك كذاك ثالثا نحر وزد إن شئت وتم ماقص الآن حين يذهب إلى منا بعض طلوع الشمس أول ما يبدأ به هو رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى وهي التي تلي مكة من, من الجمار هي التي إلى جهة مكة من الجمع وأيضاً هي توجد في الحد تقريباً بين مكة وميناء وجمرة العقبة مشهورة هي التي وقعت فيها بيعة العقبة بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار بين تبايعوا في القصة المشهورة في بسيرة يذهب الحاج إذن بعد شروق الشمس إلى ميناء يندب له أن يتوجه مباشرة إلى جمرة العقبة سيرميها قبل أن ينزل في رحاله في المكان الذي سيسكنه هذا مندوب يعني ليس واجبا فإن كان يصعب عليه ذلك لا بأس أن يذهب إلى خيمته أو رحاله فيضع ما معه من متاء ثم يذهب إلى جمرة العقل دليل ذلك ما جاء في حديث جابر قلنا حتى أتى بطن محسن فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات هذا معنى قوله والسر ما تكون للعقبة أي على حالك للعقبة فرم لديها الفاء هذه للتعقيب معنى ذلك أن أنك لا تنتظر شيئا ولا تتأخر وإنما تبادر لرمي جمرة العقبة فرمي لديها بحجار سبعة من أسفل ماذا ذلك أن العقبة ترمى من أسفلها يعني الوادي كيف يكون ذلك يكون بأن يستقبل الحاج هذه الجمرة ويجعل عن يمينه من وعن يساره مكة ثم يرميها إذن هذه هي الصيغة المثلى الموافقة للسنة في رمي جمرة العقبة يجعل مكة عن يساره ويستقبل الجمرة ويرميها لكن لو فرضنا أنه لم يفعل فرماها من أعلى خاصة أن تكون الزحام أو تكون أسباب فرماها من أعلى أجزأه ذلك لكن فاته الأفضل وسئل ابن مسعود رضي الله عنه فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها ذكر لهم أن السنة الرمي من أسفلها ولكن لم يأمرهم بالإعادة فدل ذلك على أنها تجزئه إن رمى من غير الأشر. ووق وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من طلوع الفجر ويستمر على الصحيح إلى المغرب. هذا الوقت من طلوع الفجر إلى المغرب. وبعض العلماء يجعلوا وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من نصف ليلة النحر يعني في الليلة التي يكون فيها الناس المزلفة يقولون في منتصف تلك الليلة يبدأ وقت رمي جمرة العقبة واستدلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة رضي الله عنها لكي ترمي أرسلها قبل الفجر ليلة النحر ولكن يجاب عن هذا لأن هذا خاص بأهل العذاف من كان ثقيلا في مشيه أو يخشى من الازدحام أو كان مريضا أو معتلا فلا حرج عليه أن يذهب قبل الفجر من يوم النحر فيبادر إلى رمي جمرة العقبة قبل أن يزدحم الناس عليها لكن هذا تهل الأعذار من ليس من أهل الأعذار الوقت المختار له هو يبدأ بعد طلوع الشمس من يوم النحر. يمتد على ما ذكر الفقهاء إلى المغرب ولكن وقته الأفضل هو الذي يكون بعد طلوع الشمس مفهوم؟ وورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترم الجمار حتى تصبحوا جيد آه استمرار وقت رمي الجمار رمي جمرة العقب عفوا إلى المغرب يدل عليه ما في صحيح البخاري من أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرش فدل على أن الوقت يمتد إلى هذا الذي ذكرنا إذا قال من أسفل إذا يرمي جمرة العقبة يقول من أسفل تساق من مزدلفة كالفولي تساق من مزدلفة ما هذه التي تساق من مزدلفة هي الحجارة أو الحصى الذي ترمى به جمرة العقبة ذكر لنا هنا حكمين الحكم الأول أن هذه الحصيات تجمع في المزدلفة وذكر حجمها بقوله كالفول فأما كونها تجمع في المزدلفة تجمع تلك الحصيات السبعة في المزدلفة فدليله ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ الحصى من مزدلفة كراهية أن ينزل ليرمي أول ما يصل إلى الجمرة هذا أثر عن ابن عمر رضي الله عنه, عنه عنهما في هذه المصر وورد عن بعض التابعين أيضا كسعيد بن جبير وغيرهم وقالوا أيضاً لكي تكون الحجار عنده معدة فلا يحتاج إلى أن يشتغل بجمعها وتطلبها والبحث عنها أو تكسيرها إن كانت كبيرة بعدما يصل إلى مين يعني لأجل تحقيق مبدأ المبادرة إلى رمي جمرة العقل فهذا هو الدليل على هذا الأمر وليس في السنة شيء صريح يدل على هذا يعني في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فمن أخذها من مزدلثة أو من ميناء أو من أي مكان آخر فلا حرج عليه في ذلك هذا الحكم الأول الحكم الثاني قال كالفولي هذا حجمها والذي ورد في السنة أن هذه الأحجار ك حصل الخذ والخف هذه طريقة كانت عندهم في رمي الجمار وقد نهى عنها رسول الله عرفون في رمي الحجارة الصغيرة الحص الصغير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها لا يعني قد إنها لا تنكأ عدوا وإنما قد تفقع العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتسبب إزاءة يعني هذا اللعب بهذه الأحجار الصغيرة وضعها على إصبع ثم رميها بطريقة معلومة قد تسبب الإزاءة لإخوانك بذلك أنها لا ليست كغيرها من السلاح الذي يحصل به مكائدة العدو فحصل خذل معروف إذن ويجعل بين إصبعين فهو إذن صغير ودار قال في حجم الهود فلا يكون أصغر من الهود ك حبة العدس أو القمح ونحو ذلك لأن هذه صغيرة جدا غير محتسبة ولا تكون أكبر من الفول كحجم البيضة ونحو ذلك لأن هذه يعني هذا من التكلف ومن الغلو وأيضا قد يسبب إذاية إذا أصاب بعض الناس وهذا يقع يعني في بسبب الجدحة يقع بعض الناس أنه يرمي الحجارة مطلقا ما ما يركز في مكان الرمي وقد يرمي من بعيد يعني لا يقترب من الحوض فيرمي من بعيد وتصيب الحجارة رؤوس الناس ويتسبب ذلك في إذية كبيرة للمسلمين الحمد لله أن الحجارة تكون صغيراً لو كانت الحجارة كبيرة مع هذا هذه الطريقة التي فعلها بعض الناس من رمي الحجارة من بعيد كانت تقع مشاكل كثيرة فإذا دليل هذا حديث جابر مرة أخرى وفي حتى أت الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها مثل حصى الخلف هذا وجه الشاهد قال الفولي ذلك إذا انتهينا الآن من العمل الأول من أعمال يومي الحج وهو رمي جمرة العقبح بعد ذلك العمل الثاني هو نحر الهدي قال وانحر هديا لكن اشترط فقال وانحر هديا بعرفه قفته. الآن نحر الهدي هو أهم شيء في آه هذه في هذا اليوم يعني في يومي الحج لذلك سمي يوم الحج يسمى أيضا يوم النحر والناس في كافة بقاع الإسلام يتشبهون بالحجاج في هذا اليوم فينحرون أضاحيهم وأيضا حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج ما أفضل الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم العج والسج العج أي رفع الصوت بالتلبية والجؤار بها يعني الحجاج لهم عديد هذا معنى العج والسج أي إسالة الدماء والمقصود بذلك نحر الهدي قلنا ينتقل يبدأ إذن نحر الهدي الهدي ما هو؟ قلنا الهدي هو ما يذبح من الأنعام في الحج أو العمرة وقد يكون لمجرد النسك يعني تقربا إلى الله عز وجل أو قد يكون لترك واجب من واجبات الحج مفهوم؟ قد يكون لترك واجب قد يكون لأجل التطوع شخص يريد أن يتطوع بنحر الهدي وقد يكون أنه مثلا بعض الـ الـ الأنساك يجب فيها هذا الهدي كتمتع يعني من حج متمتعا فإنه يجب عليه الهدي بخلاف المفرد الأصل أنه لا يجب عليه الهدي جيد يقول إن بعرفه أوقفته بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الهدي ينحر في ميناء إذا توفر فيه شروط هذه الشروط هي أن يكون الهدي ثيقة في الحج بقطع النظر عن سبب المجوب المقصول أن يكون قد ثيقة في الحج ثانيا أن يكون قد ذبح في أحد أيام النحر ثلاثة، وثالثا أن يكون صاحبه قد وقف به بعرفه ولو جزءا من الليل، وهو هذا الوقوف, هو الوقوف الذي هو ركن في الحج. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة والتي هي أن يكون الهدي قد سقى. في الحج وأن يكون النحر في أحد أيام النحر ثلاثة وأن يكون صاحبه أو من ينوب نبا قد وقف به بعرفة إذا توفرت فالهدي يذبح في مينا لكن لا ذبحه في مسك في غير خارج مينا أجزأه لكن الأفضل أن يذبحه في مينا أما إذا فقد شرط من هذه الشروط فحينئذ قالوا يتعين أن يذبحوا في مكة وفي جميع الأحوال فالذبح لا يكون إلا في مكة أو في ميناء ولا يكون في غيره. قول الله سبحانه وتعالى ثم محلها إلى البيت العتيق فالذبح في مكة أو في ميناء لكن قلنا إذا توفرت هذه الشروط يذبح الهدي في ميناء وإذا لم يتوفر شيء منها فإنها تصبح في مكروه اشترط هنا على طريقته في الاختصار اشترط أهم شرط من هذه الشروط وهو أن يكون قد أوقته بعرف ذلك قال إن بعرفه أوقفتها والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن منا كلها منحر فقال نحرتها هنا ومنا كلها منحر جيد دليل النحر واضح من حديث جابر كما ورد قال ثم ربع ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر ثلاثة وستين بيده نحر ثلاثة وستين من الابل بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي لأنه ساق الهدي معه من المدينة، وعلي رضي الله عنه ساق هدي أيضا من مقدمه من من اليمن، مفهوم؟ جيد. هذا نحر الهدي. ثم قال وأحكام الهدي كثيرة في الحقيقة، لكن يعني تفصيلها لا يلائم هذا المختصر إنما نؤجلها وإلى الدرس المفصل إن شاء الله تبارك وتعالى في. شرح الرسالة بإذن الله عز وجل يعني شروف صحة الهدي وما يجزي وما لا يجزي وسنن الهدي الخاصة التي توجد في الحج كإشعاره وتقييده ونحو ذلك هذه الأمور نتركها في هذا السلق قال وحلق فإن هذا العمل الثالث هو الحلق أو التقصير وهذا قد أشارنا إليه من قبل وذكرنا أن الحلقة أفضل من التقصير وذكرنا أن الحلق أو التقصير هو من واجبات الحج التي تنجبر ضد وذكرنا أن النساء ليس لهن الحلق وإنما لهن التقصير فقط وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة ثم دعا للمقصرين والله عز وجل يقول ولا تحقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فدل ذلك على أن السنة أن يكون الحلق بعد ذبح الهدي هذا الأصل في الترتيب يعني هذا الترتيب الذي نذكره الآن هو الموافق للسنة رمي الجمرة ثم بعد ذلك كما نحر الهدي ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير هذا هو الترتيب الموافق للسنة لكن كما لا يخفى عليكم يمكن التغيير في الترتيب بين هذه الأعمال م. وكنا قد ذكرنا أن الحلقة أو التقصير يكون في العمر ويكون في الحج لكن الذي يحرم بعمرة ويحرم بعدها وهو يعلم بأنه سيحرم بعدها بالحج كالمتمتع مثلا هذا في هذه الحالة نقول له الأفضل أن لا يحلق في العمرة الأفضل أن يقصر في العمرة لما؟ لكي يترك شعره لأجل أن يحلقه في الحش الأفضل إذن والمندوب أن يكون الحلق أو التقصير أن يكون يوم النحر وأن يكون قبل الزوال هذه الأفعال كلها الأفضل أن تكون قبل الزوال ولكن لا بأس ب إن تجاوزت الزوال لكن لا ينبغي أن يؤخر الحلق بعد أيام منا على ما ذكره العلماء ما. بعد ذلك أي بعد الحلق أو التقصير طواف الإفاوة قال وسر للبيت أي للمسجد الحرام البيت المقصود به هو الكعبة خطف وصلي مثل ذاك النأتي خطف وصلي مثل ذاك النأتي أي خطف بالكعبة وصلي بعد ذلك المقصود بها ركعة الطوات ويكون ذلك مثل ذاك النأتي أي مثل الوصف النأتي والوصف مثل الوصف الذي تقدم لنا فإن الناظم قد شرح من قبله طريقة الطواف عند ذكره طواف القدوم فلا معنى لأن يكرر ذلك فما ذكر في طواف الإصابة هو أيضاً أو تلك الصفة هي نفسه الصفة التي عفوا ما ذكر في طواف القدوم هو نفس ما يذكر هنا في طواف الإصابة مفهوم جيد فإذاً وذكرنا أن طواف الإفادة ركن هذا ذكرناه في أول الأبيات ركن من أركان الحج بمعنى أنه لا ينجبر بدة. جيت. مطابع الحال هو تحلل يعني بعد رمي جمرة العقبة يكون قد تحلل، التحلل أصغر. ف يحل له كل شيء إلا النساء، وبالتالي. يجوز له مثلاً أن يلبس ثيابه المعتادة ويذهب لطواف الإفاظة في ثيابه المعتادة طواف الإفاظة وقته هو هذا الذي ذكرناه في يوم النحر قبل الزوال هذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يصعب هذا على كثير من الناس خاصة مع الاجدحام الشديد يعني أن يفعل هذه الأفعال كلها ينتقل من مزالفة ويذهب إلى من، ويرمي جمرة العقبة وينحر إن كان كثير من الناس لا ينحرون في هذا الزمن وإنما يوكلون ويحلق ثم يذهب إلى مكة ويطوف طاف الإثارة وهذا كله قبل الزوال هذا كثير من الناس قد لا يتأتى ذلك ويصعب عليه لشدة الزجحام وإذاك نحن نقول إنه يجوز تأخير طواف الإفاظة إلى أن يتيسر له ذلك يعني يجوز له أن يؤديه في بعد الزوال من يوم النحر أو حتى في الأيام التي تليه لكن الأفضل أن لا يؤخره بعد أيام منا الأفضل أن لا يؤخره بعد أيام منا أيام منا سيأتي يعني تشريق هذه التي تكون بعد يوم النحر يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر أو الثالث عشر من فالافضل فالأفضل أن يكون طواف الإفاضة في هذه الأيام وإن كان يعني من أدىه بعد ذلك في شهر ذي الحجة ثلاث عشر بعد أداء طواف الإفاضة يتحلل الحاج من كل شيء يعني يصبح تحللا أكبر فيجوز له أن يفعل كل ما كان ممنوعا منه خلال إحرامه حتى الجماعة والصيد بخلاف التحلل الأصغر بعد جمرة العقبة هذا يجوز له فقط الأشياء التي كان منوعاً منها كاللباس والطيب ونحو ذلك لكن لا يجوز له صيد ولا الجماعة و في الموضع من حديث عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيض حتى يطوف بالبيت إذا هذه أفعال يوم النحر وقلنا السن أن ترتب بهذا الترتيب الذي ذكرنا الرمي فالنحر فالحلق فالطواف ومن خالف هذا الترتيب فخالف السنة ولكن لا شيء عليه لا شيء عليه إن كان المالكية يذكرون استثناء في هذا الذنب يذكرون حالتي يعني يلزم فيهما الهدى بسبب مخالفة الترسيب لكن لا نخوض الآن في هذه النصيحة بعد ذلك انتهينا الآن من مناسك يوم النحر ننتقل إلى مبحث آخر وهو ما الذي يفعله الحاج في منا بعد النحر بعد يوم النحر قال يعني وصل مثل ذاك الناس وارجع فصل الظهر في منا يعني بعد أن أديت طواف الإصابة في مكة لي لتصلي الظهر في منا وهذا لأجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى نافع ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنا قال وبيت أي المبيت في منا هذه مسألة المبيت بمنا يجب على الحاج أن يرجع إلى منا وأن يبيت بها مفهوم؟ وهذا المبيت يكون في هذه الليلة ويكون في ليلتين يعني في ليلة الحاذ عشر هي هذه التي نحن الآن نتكلم عنها وليلة الثاني عشر هذا لمن أراد التأجل. ويكون لثلاث ليال إذا تأخر ولم يريد التعجب فيزيد ليلة الثالث عشر أيضا ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى وذكر الله في أيام معدودات المقصود هذه الأيام التي نحن الآن بصدد الكلام عليها فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن استقى، واتقوا الله واعلم أنكم إليه تحشرون. فالإنسان الحاج يختار إما أن يتعجل، فحينئذ معنى ذلك أنه يبيت في هاتين الليلتين فقط، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وينصرف في يوم الثاني عشر بعد أدائ ما ينبغي أن يؤديه في ذلك اليوم، مما سيأتينا ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن تأخر في منان حتى غربت عليه شمس الشمس ودخل في ليلة الثالث عشر فحينئذ يجب عليه أن يتأخر ويبيت تلك الليلة ليلة الثالث عشر في منان أيضا ويؤدي رمي الجمار مرة أخرى يوم السادس عشر هذا مسألة المبيت بمنان ونحن ذكرنا من قبل أن المبيت بمنان من واجبات الحج التي تنجبر بالدم هذا هو مسألة المدج. مسألة هي أنه هناك أصحاب الأعذار ورد في الصحيح أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ليبيت بمكة ليالي مينا من أجل استقايته فأذن له لأنه هو مكلف بالاستقاي فاستأذن في أن يبيت بمكة ولا يبيت في مينا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الاستقايء وورد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاية الإبل في البيتوتة خارجين عن منن يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر يعني يرمون في هذه الأيام يدخلون إلى منن ويرمون الجماد ولكن يبيتون خارجها لأنهم رعاة يعني يحتاجون إلى ذلك فإذا يرخص لمن كان له عذر يمنعه من المبيت في منن يرخص له في ترك المبيت في منا ولا شيء عليه يقول وبيت انتهينا الآن من المبيت ثم يقول إثر زوال غده الرمي لا تفت ثلاث جمرات إذا إثر هذا ظرف زمان متعلق بقوله إرمي أي إرمي إسراء أي بعد زوال غده ثلاثة جمرات ارمي ثلاثة جمرات بعد زوال الغد لا تفت هذا من فعل من فعل يفيت أي لا تفت هذا الرمي لا تجعله يفوتك جيد ثلاثة جمرات ثم وصف هذا الرمي كيف يكون إذن هنا رمي الجمار رمي الجمار يكون في هذه الأيام يوم الحادي عشر من ذي الحجة ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر الثالث عشرة لغير المتعجل المتعجل يرمي يومين الحادي عشر والثاني عشر وما لم يتأجل وبات ليلة الثالث عشر فإنه يرمي بعد الزوال يوم الثالث عشر هذا الرمي ما وقته قال إثر زوال غجه معنى ذلك أن الرمي يكون بعد الزوال العلماء يذكرون أن الرمي في أيام منا لا يعني ينبغي أن نفرق بين هذا الرمي الذي نتكلم عنه الآن وهو الرمي في أيام منا وبين رمي جمرة العقبة الذي ذكرنا يوم النحر هذان رميان مختلفان في الوقت وفي في الوقت خصوصا فإذن رمي جمرة العقبة يكون يوم النحر ذكرنا وقته أنه من الشمس إلى المغرب من يوم النحر وترمي جمرة العقبة وحدها أما هذا الرمي الذي نحن نتكلم عنه الآن فهذا يكون في هذه الأيام الثلاثة أو في يومين اثنين للمتعجل وهذا يكون للجمار الثلاثة وليس خاصا بالعقبة و له وقت مغاير ما وقته قالوا له وقتان وقت أداء ووقت قضاء فوقت الأداء هو من الزوال إلى غروب الشمس من كل يوم مفهوم؟ ووقت القضاء ووقت القضاء بعد الغروب وقت القضاء يبدأ من غروب ذلك اليوم إلى ما بعد ذلك يعني إلى غروب اليوم الرابع مفهوم؟ إذن هذا وقت القضاء إذن من أراد أن يؤدي هذا الرمي في وقته المحدد له،, المحدد له فيؤديه بعد الزوال هذه هي السنة مباشرة بعد الزوال هذه هي السنة وينتد وقت الأداء من الزوال إلى قلنا إلى مغرب الشمس ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر حين سئل عن وقت الرمي قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا إذن مباشرة بعد الزوال لكن من كان له عذر ولم يستطع أن يرمي في هذا الوقت الذي يسمى وقت أدا ما بعد غروب الشمس هذا لا شيء لكن من أخره من غير عذر قالوا هذا يأثم ويلزمه الهدي وإن كان يعني في الحقيقة إذا أردنا مذهب المالكي في هذه المسألة يقولون بلزوم الهدي مطلقا يقولون بلزوم الهدي مطلقا يعني كل من أخر الرمي إلى ما بعد الغروب يلزمه الهدي لكن قالوا إن كان لعذر فهو لا يأثم وإن كان لغير عذر فهذا يأثم يعني التفريق فقط في الهدي وقضية إيجاب الهدي هذه على كل حال مسألة فيها كلام طويل جدا بين الفقهاء ومن الفقهاء من يتوسع في هذا الباب كثيرا حتى إنه يجعل الهدي لازما لترك كثير من الواجبات في الحج يعني تقريباً العلماء ذكروا أشياء كثيرة مثلاً المالكية ذكروا أشياء كثيرة يجب بها الهدي وعلماء آخرون لا يتوسعون هذا التوسع المقصود هنا أن تحقيق مذهب المالكي في هذه المسألة أن كل مرة ما بعد غروب الشمس هذا يلزمه الهدي مطلقاً لكن إن كان لعذر فلا يأفع. شيء. هذا الرمي كيف هو؟ قال ثلاث جمرات معنى ذلك أنه يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى وينتهي بجمرة العقبة ويشترط أن يرمي كل جمرة بسبع حصايات قال ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرة. في الحديث الصحيح في حديث جابر في صحيح مسلم حتى أت الجمرة فرماها بسبع حصيات. قالوا يشترف أيضا أن تكون هذه الحصيات صغيرة في حجم. حصى الخذي كما ذكرنا من قبل يشترط ثالثا أن يحذث هذا الحجر يعني يرميه لا أن يضعه يعني هذه هي الصيغة التي وردت في الأحاديث في الأحاديث ورد رماها لسبع حصايات هذا الرمي أما وضعه الحجر هذا لا يسمى رميا في اللغة الشرط الرابع أن ترمى هذه الجمرات بالترتيب مرتبة بأن يبدأ بالصغراء ثم الصغراء هي القريبة من المسجد منا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة الشرط الخامس أن تكون هذه الحصيات سبعا هذا لا إشكال فيه وترمى كل حصاة بمفردها يعني ما يجمع الحصيات كلها ويرميها دفعة واحدة يعني من رمى هذه الحصيات دفعة واحدة تحتسب لها حصاة واحدة لا. لا بد أن يرمي واحدة تلو أخرى الشرط السادس قالوا أن يرمي بيده يعني لا يستأمل آلة للرمي ونحو ذلك والأفضل أن تكون بيده اليمنى هذه الشروط الأساسية ثم سنن الرمي كثيرة من دينها هذا الذي ذكره الناظم بقوله وقف للدعوات طويلا طويلا مفهوم؟ فما فمانا ذلك أنه يقف للدعاء وللذكر بعد أن يرمي الجمرة الصغرى وبعد أن يرمي الجمرة الوسطى بمعنى أنه يبدأ في يرمي الجمرة الصغرى وحين يرميها يتقدم قليلا يقف مستقبلا القبلة يدعو ويذكر شيء طويلا يطيل في هذا من المواطن التي يطيل الإنسان فيها في الدعاء بحسب الاستطاعة ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى يرميها ويتقدم أيضا قليلا ويستقبل القبلة ويقف ويدعو ويذكر ثم إذا وصل إلى جمرة العقبة ينصرف لا يقف عندها للدعاء والذكر وإذا قال هنا طويلا إفر الأولىين يعني جمرة الصغرى والوسطى قال آخرة عقبة أي أخيرا هذه نون التوكيد الخفيفة التي تقلب ألفا عند الوقوف عليها أخرا عقبة أي تكون العقبة هي الجمرة الأخيرة هذه إشارة منه إلى التزام الترتيب قال وكل رمي كبرا بمعنى أن من سنن الرمي أن تكبر مع كل رمي ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد من يرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصات ثم قال ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقدة فيرميها بسبع حصايات يكبر عند كل حصات ثم ينصرف ولا يقف عندها نفهم؟ قال وكل رمي كبرا ثم قال وفعل كذاك ثالثا نحري وفعل كذاك ثالثا نحري وزد شئت رابعا وفعل كذاك ثالث النحر بمعنى أن هذا الذي ذكرنا الآن في اليوم الأول يكون أيضا في الأيام الأخرى ثالث النحر ما هو؟ هو يوم الثاني عشر ثالث النحر هو يوم الثاني عشر إذن هنا الآن الناظم ذكر حين قال إثر زوال غده إلى آخره يتكلم عن يوم الحادي عشر من ذي الحجة يقول هذا الذي ذك... ذكرت افعله أيضا في ثالث النحر قال وافعل كذاك ثالث النحر وثالث النحر هو ماذا؟ هو يوم الثاني عشر من ذي الحجة يقول وزد إن شئت رابعا أي إن شئت أن تتأخرى وأن لا تتعجل فزيد رابعا زيد يوما رابعا وهو رابع يوم النحري وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا لا فرق بين هذه الأيام الثلاثة أي أيام هذه أيام منا ليس فيها سوى المبيت بمنا على ما فصلناه ورمي الجمار على ما ذكرناه ثم ما سوى ذلك إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن ولحو ذلك من أنواع الإبادة قال وتم ما قصد أي انتهى ما قصدت ذكره وتفصيله من صفة الحج وسيعقد بعد ذلك بابا لمحظورات الإحرام وأشياء أخرى تبقت من مسألة من مسائل كتاب الحج إذن نقف عند هذا القدر ونؤجل الكلام عن محظورات الإحرام إلى درس مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفظ الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.